وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 رس وَإذا أردن أنن لِلك قُرةً أمَرن مترَفه ففسق فيها ففسق فيه فحقّلَهَا القَول فدَ النه تَدمير وَوكمْ أأَهلكنا منِن القُرون مِن بعدنوح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 وإما تعرض أن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَا أَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاذًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ولقد صرفنا صَرَّفْنَا هذا هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا يزيدهم يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذا إِلَى اللَّتِ تَغَوَّل إِلَى الْعُزَّى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 هذه فطركم أول مرة فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إِلَّا بِاسْمِهِ قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَنَا أَهْلُكُنَا وَأَزْوَاجُنَا وَذُرِّيَّاتُنَا فَاجْعَلْهَا كَائِنَةً فِي عَيْنِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ, ينزغ بينهم إن الشيطان كان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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرَأيتَك هذا الذي كَررَمْ تَ عََّ لِنَّ خَْتَن إلى يَون الْ القياامَةِلَأَحتَْنكَ النَّذُرِيةَ لاحَْنكَ نَّذُِّيتَهُ إلاا قَلَ قالَا ذهب فَمَا تَبِعَكَ منِنْهُم فَإِن جَه النَّم جَزاءُكُمْ جَزَأَ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 اعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا فَأمِْتُم آ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرنِ أَ يُْرسِلَ عَلَكُم حَاصِبَاثَُّ لا تجد لكم وَكيلَ أَمْ أمِْتُم آأَ يحيدَكُمْ فِيهِ تَرَةً أُخْرى فَيُرسِن لَكُم قاصِفًا مِن الرريخِ فَيُغقَكُم بِماَا كَفَُْم فَيُغْرِقَكُ بماَا كَفَتُمْ ثَُّ لا تجد لكم عَلَن بهِين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 يَوْمَ نَدِعوا كلُ أُناَسِ بإمامهم فَنَنْ أُته كتابهُ بَمينهِ فَأُولائِكَ يقررَأُونَ كتابَهم وَلَا يُغَّونَ فَتلا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن مَا هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم, لنزلنا عليهم مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا نَحْنُ مِنَ الْمُلْكِ الْإِلَهُ ۖ إِنْ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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا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 وَنَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَاخِرُونَا لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُ اللَّهَ أَوْ دْعُ الرَّحْمَنَ أَيًّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا